ولماذا يستحب الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر دون عيد الأضحى اغتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وغيره يسن للإنسان أن يأكل كمرات وطرى يعني ثلاثة أو خمسة مثلا وذلك قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر ذلك لأنه بالأمس كان صائما ولم يتسحر ليلة العيد وهو في هذا اليوم في ضيافة الرحمن ويحرم الصوم في هذا اليوم فيسن التعجيل بالفطر أما في عيد الأضحى فيسن تأخير الفطر حتى يصلي العيد ويذبح الأضحية ويأكل منها إن كانت له أضحية والله أعلم